خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ اقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ اقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ علَّمَ الْإِنسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ كَلَّا إِنَّ الْإِنسَانَ لَا يَطْغَى كَلَّا إِنَّ الْإِنسَانَ لَا يَطْغَى أَرَرَاهُ اسْتَغْنَى أَرَرَاهُ إن إلى ربك الرجع إن إلى ربك الرجع أرأيت الذي ينهى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أو أمر بالتقوى, أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى أرأيت إن ألم يعلم بأن الله يرى ألم يعلم بأن الله يرى كلا لا إلا من ينتهي لنسف عن دناصيه كلا لا إلا ينتهي نصية كاذبة خاطئة نصية كاذبة خاطئة فاليدع ناديا فاليدع ناديا سندع الزبانية سندع الزبانية كلا لا تطعه واسجد وقترب كلا لا تطعه واسجد وقترب